الدقيقة تمر دقائق كثيرة علينا ماذا نستطيع أن نفعل في هذه الدقيقة ماذا نستطيع أن ننجز في هذه الدقيقة أنا سوف أضرب لك بعض الأمثلة فقط بعضها وقس أنت على ما شئت من حياتك ويومك وليلتك الساعة فيها ستين دقيقة وأنا سوف أعطيك كل دقيقة ماذا تستطيع أن تكسب منها حتى تعرف قيمة الوقت وثمن هذا الوقت الذي تعيشه أضرب لك مثال أول المثال الأول تستطيع أن تقرأ في الدقيقة سورة الفاتحة صردا سبع مرات سبع مرات تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة السورة إذا قرأتها مرة واحدة لأن الحرف بعشر حسنات تكتب لك بالمرة الواحدةśnie ألف وأربعمائة حسنة إذن بسبع مرات تستطيع أن تكسب من الحسنات ما يقارب عشرة آلاف حسنة عشرة آلاف حسنة ب دقيقة واحدة كيف تقرأ الفاتحة سبع مرات أعظم سورة في القرآن ولهذا لا تعجب لما ترى يوم القيامة أناس لهم أعمال كالجبال وأناس موازينهم خفيفة